ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من اشترق السمع فأتبعه شهاب منه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 شيء انذا عندنا قزاؤه وما انزلناه الا بقدر معلوم وارسلنا الرياح لواقح فانزلنا من السماء ما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 خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق دشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته فإذا سوّيته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم اجمعون الا ابليس ابا ان يكون مع الساجدين